يحشر معي إلى هذه المشاهد التي تخلع القلب يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناه صنفا يحشر على قدمين وترى صنفا آخر يحشر راكبا وترى صنفا آخر يحشر وهو يمشي على وجهه قيل يا رسول الله كيف يحشر على وجهه يعني كيف يمشي على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم ليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه قال قتاد قلت بلا وعزة ربنا فربنا جل وعلا على كل شيء قدير هل تخيلت معي أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة أناس يخرجون من القبور يحيط بهم النور من كل ناحية الله أكبر نور بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم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 اهل التقى اهل الايمان اهل العمل الصالح يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا وفدا اي ركبانة فالتقي لا يمشي على قدميه في ارض المحشر قطوة واحدة بل يخرج من قبره ترى ملائكة الله في انتظاره واستقباله قد اعدت له من ركائب الجنة والاخرة ما لا يعلم جماله وجلاله الا الله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 وهو على فراش الموت وهو يخرج من قبره يوم الفضيحه اسال الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة انه ولي ذلك والقادر عليه على وجهي شبايا ندب